هو الذي خلقت من نفسه واحدة مِنْهَا منها وَجَعَلَ وجعل منها زوجها ليسكن إليها.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 جعل له شركاء في ما أتاهما، فتعال الله عما يشركون.